وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون وقد يتولى عليه من يبغضونه ويبغضه وأن هذا الأمر إذا كان أمر واقعا بد من التزام الأصل فيه وهو السمع والطاعة بالمعروف وعدم جواز الخروط وعدم جواز المنابذ بالسيت بنص الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيّن للصحابة هذا الأمر سألوه فقالوا ألا ننابذهم بالسيت عند ذلك؟ فجاءت القاعدة قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما دامت الصلاة طائمة بين المسلمين تحت هذه الولاية الشرعية فلا يجوز رفع السيف على الوهر ثم ذكر قاعدة الثانية أو القاعدة وهي من رأى من واليه شيء يكرهه من معصية الله فليكره ما يأتيه الوالي أيا كانت هذه المعصية فليكره ما يتيه بمعنى أنه كون الوالي يرتكب معصية أو ظلمة أو خسفة أو هجور أو شيء مما يعني ترى أنه غير جائز شرعا فلا يعني ذلك أن تقر هذا العمل وتبيه بل تكرهه وتكره فعله لكن لا يجر ذلك إلى نزع اليد من الطاعة أي نزع البيعة سواء بالقلب أو بالعلم سواء بالقلب أو لا يجوز أن يستبيح الإنسان او المسلم نقضى فيعة لإمام أو لوال له ولاية شرية وإن ظهر منه ما تكرهه في قلبك أو ما يكرهه المسلم في قلبك فلا يجوز أن ينزع يدا من, من طعب يبقى مطيعا سامعا ولو على كره أو على أثرة أو على ظلم أو على جميع ما هو معروف مما يقع من البشر من المظالم والأخطاء والفسق والفجور كل هذه قواعد عظيمة يجب أن يفهمها الناس وأن يعرفوا أنها هي مناهج السلف وليست من عندي فهذا الحديث كما تعلمون حديثا صحيح من الأحاديث التي أوصى بها, الأمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأمرهم بها أمرا صريحا نعم نزع الطاعة صنفا صنف بمعنى عدم اعتبار الولاية في القلب بمعنى أن تنزع أو تعتقد أن الوالي ليس له ولاية بمجرد ظهور المعاصر هذا لا يدرس وهو نوع من النوع نزع الطاعة لأنه ورد هذا فيها حديث أخرى غير هذا الحديث. هذا الحديث ظاهر أن نزع اليد هو الشيء العملي الظاهر لكن في حديث أخرى تنضم إلى هذا الحديث سيأتي إشارة إلى بعضها أنه لا يجوز أن يتخذ ما يحدث من الوالي من فسق وفجور وظلم دريعة إلى عدم اعتقاد البلد إلى عدم اعتقاد البلد لأن الخروج يكون باليد ويكون بالقلب والاعتقاد كما سيأتي وكوام معروف في منهج السلام نعم فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة يولي الأمر ما لم يأمر بمعصية فتأمل قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم كيف قال وأطيع الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن أولي الأمر لا يخرجون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك وانا اولي الامر وان ولي الامر فقد يامر بغير طاعه الله فلا يطاع الا فيما هو طاعه لله ورسوله واما لزوم طاعتهم وانجار فلانه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفه الاجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم قوله ونتبع قبل أن نختم نقرأ المقطع التالي وأن كنا نقرأ ننتهي لكن المقطع ليس لطويل أحب أن ننظر في الأوراق لأنه مضروري نبت في مبعض درس الآن فلالآن لحظة الأخوان يجمعها ثم ننظر فيها في نهاية الدرس اجتمعت أن ذكره وماشر طيب إذا خلصت عطنا إن شاء طيب اقرأ قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب, ونجتنب الشذود والخلاق والفرقة السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وثبت في السنن الحديث الذي صفحه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله فأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واخلة وهي الجماعة وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال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 وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ننتظر نتيجة في موضوع ال... الاستقانة نعم حاضر شيئ صلى الله عليه وسلم انعامهم في طرفين هذول من الجانبين اخر صفه في الشريفه من الجانبين بينه هنا شرع الحديث ان اهل حسابين سرقوا في دينهم على 270 نيرمه انعامهم من جانب الخطا والتفريط الغلو والتفريط لأن إشارة إلى الكتاب تدر على هذا الجانب فالنصارى فيهم غلو واليهود فيهم تفريد وهلكت فرقهم عبد الغلو والتفريد وكذلك الذين يهلكون من هذه الأمة هنا بين مغالي وبين مفرد الله علي هل تركوا الصلاة خلف إمام معين لكونه يدعو للوالي هل ينكر على هؤلاء وهل هو بدعة أولا الدعاء للولاة مشروع قال هو من علامات السنة أهل السنة أئمة السنة ذكروا أن من علامات أهل السنة الدعاء للولاة وأن من علامات البدعة الدعاء عليهم وعلى هذا فإن الذي يترك الصلاة صلف إمام لكونه يدعو للوالي يعتبر مبتدع والسؤال الثاني يقول في الحديث أن رجلا طلب او طلب منه طلب منه عباد الصنم ان يقرب ولا شيء ولو شيء فقرب ذبابه اكراها فقيل هو في فناء كيف نجمع بينه وبين قول الشارح أو بين قول الشارع وبين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام نعم الحديث ورد ولابد من الإمام بما جعل به لأن هذا الذي قرب دبابه دخل النار بسبب ذلك وهذا أمر توقفي غيبي والظاهر ذلك والله أعلم أن هذا الرجل حينما أكره أو حينما ألزم لأن يقرب دبابه لم يستشعر أنه بذلك يفعل ذنبا عظيما وأنه إنما فعله ظاهرا بمعنى أنه ربما قصد التقرب قصد التقرب الله أعلم فإذا كان قصد التقرب لغير الله ذبح لغير الله قصدا وإن كان في الأصل ألجأ إلى ذلك لكنه كان بإمكانه أن لا يفعل ذلك أو إذا فعل يفعله وليعلم أنه شرك و... ولا يفعله عن قصد فالظاهر أنه قصد, فالظاهر أنه قصد. والله أعلم نعم يقول هناك مسألة أشكلت أرجو إضاحها قال ابن تيميل في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 240 وأما الزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة في الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين ما أدري لكن يظهرنا بالكلمة وجها الوجه الأول الزام السلطان بمعنى أن يلزم الناس أو العلماء السلطان بأن يأخذ بقول اجتهادي ويلتزمه بغير رضا هذا بعيد فهذا لا يجوز والوجه الثاني وهو الظاهر أن السلطان إذا ألزم في مسألة خلافية بقول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز بمعنى أنه إذا شرع ذلك تشريع. لأن الإنزام إنزام السلطان أي كون السلطان يلزم الناس بقول معين في مسألة اجتهادية له وجه وجه يعتبر فيها الإنزام من باب تقرير المصلحة أو دفع المفسدة لا من باب التشرير والقول على الله فإذا كان من باب المصلحة ودفع المفسدة فهذا من حق السلطان والقلفاء الراشدين وأن بعدهم من أمية المسلمين وأسلاطينهم إلى اليوم قد يلزمون في مسلة خلافية بأمر معين كما تروا بكثير من التعاميم التي فيها مصالح وتبنى على أراءه العلم فهذا فهذا جائز بل من حق السلطان إذا كان الإلزام بمعنى يعني إلزام الناس من وصلحة معينة لها مبرر شرع في أمر اجتهادي أما إذا كان الإلزام بمعنى أن يشرع يحرم أو يحلل قطعا ويمنع ضاء الآخر شرعا فهذا لا يجوز وإذا حصل فهو تشريعا ولا يسوق باتفاق المسلمين وأغلب ما يحدث من السلاطين المسلمين من نوع الأول من النواع الاجتهادية يكون هناك مسألة فيها نزاع بين العلماء فيأخذ السلطان بقول من أقوال ما يلزم الناس فيه ويكون هذا الإنزام في الغالب من باب تحقيق المصلحة ودمع المفسدة وجمع الكلمة أو نحو ذلك فهذا جائز وسائف بل كاقتضيه المصلحة في الغالب أما الوجه الآخر كما قلت إذا كان القصد الزام الناس الفزاما شرعيا وكانه تشريع لا يجوز الحيد عنه حتى في اعتقاداتهم فهذا لا يسوء ولا يتأتى وقفنا فيه على صفحة 546 المقطع الوسط قوله ونحب أهل العدل اقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونضيض أهل الجور والخيانة وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره غير الله يحب في الله لا مع الله فهنا يعني يتطرق لموضوعين مترابطين او لاصلين متلازمين الاصل الاول هو مساله الولاء والبراء او الولايه والبراء والبراء الولاء والبراء والولايه والبراء ثم المساله الثانيه وهي ملزمه او ملازمه لها وهي المحبه والبغض او الحب والبغض فلا شك ان المؤمن المسلم لا بد أن يكون له تجاه فعاموله مع الناس ولاء وبراء ومحدة وضبط حتى مع المسلمين وسأذكروا الشارع الآن لكن بكلام متفرق أن هناك ولاء كامل وهناك ولاء جزئي وهناك براء كامل وهناك براء جزئي والولاء الكامل فيها المحبة الكاملة والولاء الجزئي فيها المحبة الجزئية والبراء الكامل فيها البغض الكامل والبراء الجزئي فيه البغض الجزئي فالولاء والبراء يتجزئان وهذا أي تجزئ في الولاء والبراء وجعله درجات هو الفارق بين أهل السنة وبين الخوارج من جهة والمرجمة من جهة أخرى وكان أخر الشير لا يجزئون الولاء والبراء والخوارج لا يجزئون الولاء والبراء الخوارج إذا تبرؤوا من مسلم أو من غير مسلم تبرؤوا منه جملة وتفصيل يعني المسلم عندهم الذي يرتكل المعصيه الكبيرة يتبرؤون منه تبرؤا كاملا ويعاملون معاملة الكافر وهذا شطط وتنطع في الدين وخرج عن مقتل السن وبدعة المغلب وكذلك المرجع يرون للمسلم وإن كان عاصيا فاجرا يرون له الولاء الكامل وهذا أيضا شطف وإفراط أو تفريد صح لا صح من تفريد إذن في أن الكافر الخالص يجب البراء منه يجب البراء الكامل منه ومن كفر ويجب, ويجب البغض الكامل منه ومن كوله ولكفره أما من كان مسلما فإذا كان مرتكباً للمعاصي والأثام والبدع فإن له من الولاية بقدر ما فيه من الإيمان والصلاح وعليه من البراءة وكذلك البغض لقدر ما فيه من المعصية أو الفجور أو البدعة ما لم يخرج من الملة إذا خرج من الملة وجب من البراءة الكامل منه والبغض الكامل له ما لم يخرج من الملة فإن له من الولاية والمحبة بقدر ما فيه من الإيمان والصلاح وعليه من البراء والبغض بقدر ما فيه من المخالفة لدين الله عز وجل على درجات فصاحب البدع المغلظة والأثام والجرائم والمظالم الشنيعة يغلب في حقه البغض والبراء ومن كان دون ذلك فله من الحق وعليه بقدر ما فيه ولاه إذن القاعدة التفصيلية أي تفصيل القاعدة في الولاء والبراء وتركيب الولاء والبراء على درجات هذا لا يكون إلا عند أهل السنة أما بقية الفرق فهما بين مفرط ومفرد وكما قلت وأكد مرة ثانية أن الحب والبغض مرتبط بالولاء والبراء فقد يجتمع في المسلم الواحد الحب والبغض بل أغلب المسلمين يجتمع في حقهم الحب والبغض تحبهم في الله بقدر ما فيهم من الطاعة والاستفامه والحكم وتبغض تبغضهم في الله بقدر ما فيهم من او تبغض الواحد منهم بقدر ما فيه من المعصية والكره بمعنى ما يجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء واغلب المسلمين يقعون في التقصير أغلب المسلمين يقعون في التقصير فعلى هذا يشترك فيهم او يختلف فيهم من الولاء والبراء والحب والبغض نعم فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويضغض ما يضغضه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما عن ينهى عنه فهو موافق لمحبوبه في كل حال والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتظهرين ونحن نحب من أحبه الله والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين ونحن لا نحبهم أيضا ونبوضهم موافقة له سبحانه وتعالى وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان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 ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة فلا بد أن يبغض ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص مما يحسن إشارة إليه هنا أن هناك فرق بين محبة الله وبين المحبة في ذلك أن محبة الله عز وجل لا تجوز إلا له سبحانه التي هي محبة التقديس والعبادة محبة التقديس والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه والنوع الثاني وهو المحبة في الله بمعنى أن يكون عند المؤمنة عند المسلمين فطر غريز للخير وأهل الخير فهذا أمر مشاع يجوز بل ينبغي أن يكون لكل من يستحق المحبة فكل مؤمن له من المحبة كما ذكرت سابقا بقدر ما فيه من الولاية والخير وكون المسلم يحب الله ثم يحب أولياء الله هذا أمر لا تناقض فيه فإن محبة الله إنما هي محبة التعظيم والتقديس والعبادة أما محبة العبادة فهي محبة الغريزية المحبة الفطرية لكن المسلم المستقيم على الحق ترتبط محبته لما يحبه الله والذي ليس عنده استقامة قد يحب ما لا يحبه الله وهذا انحرافه لكنه إذا أحب غير الله محبة تقديس وعباده وقعه الشرك. وإذا حب غير الله محبة يعني ميل وغريزة المحبة الشهوانية ونحوها فهذا هوى, هوى لكنه دون الشيق إذن محبة الله لا يشرك فيها غيره وهي محبة التقديس ومحبة العباد أما المحبة الأخرى الغريزية فهي مشاعر ومنها ما هو مرتبط بالدين ومحبة الخير ومنها ما هو غريزي بحث فالمحبة التي ترتبط بالدين هي محبة الخير وأهل الخير وما يحبه الله عز وجل والمحبة الغريزية البحثة هي محبة الأشياء الله عز وجل فطر العباد على محبة الأولاد والأموال والأزواج ونحو ذلك فهذه محبة غريزية إذا لم يتعد فيها الإنسان حدود ما يشرى فإذا تعد فيها حدود ما يشرى وقع إما في البجعة وإما في الشرك وإما في الشهوة نعم اكمل والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العذاوة والحب والبغض فيكون محبوبا من وجه مبروضا من وجه والحكم للغالب وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته ولابد له منه فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه فسمى ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يخضي إلى ما هو أحب منه قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه فقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي, جن يوم أبي جندل قال قد رأيتني واني لا ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برايي فاجتهد ولا اله وذلك يوم ابي جندل والكتاب يكتب وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم قرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وابيت فقال يا عمر تراني قد رضيت وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تكلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدق عن بن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة آثارا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني وأستغفر الله في هذا المقطع شاره إلى أصل عظيم وكثيرا ما يقفع على الناس خاصة في الأولى الأخيرة وهو من أعظم أصول السنة ومن أعظم المناهج التي تعد من الفوارق الكبرى بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهوى عموما ذلك أن أهل السنة يأخذون بالنصوص على أصول الاجتهاد سواء كانت اجتهادية أو كانت توقيفية والأخذ بالنصوص على ثلاث درجات إذا كان النص من النصوص الواضحة التي لا تشتبه على أحد مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا أمر بين تقوم به الفج على كل العباد الذين يسمعون ويعقب وإن كان من نصوص التي تقفى على أكثر الناس ولا يعرفها إلا المجتهدون فيجب الرجوع فيها إلى أهل العلم وأهل الاختصاص الذين هم أهل الذكر كما أشار الله إلى ذلك فإذا وجد من النصوص ما لا يتضع عند بعض الناس لا يعرفه بنفسه ولم يفهم معناه الذي فسره به العلماء فهذه الدرجة هي الدرجة الثالثة هي درجة الامتحان التي يجب فيها الإنسان إذا ما وصل إلى فهم أو, أو إلى استيعاب للمقصود أن يسلم ويرد الأمر إلى الشيء إلى عالمه أو النص إلى عالمه وهو الله عز وجل بمعنى ما معنى رده إلى بأن يقول آمنت بأن كلام الله حق وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأدعن لذلك وجعل نفسه مستسلما بحيث لو فهم النص عامر به وأنه أيضا مؤمن به حتى لو لم يفهمه بمعنى أنه اجتمل على الحق الذي لا شك فيه ولا مره هذا هو الأصل وأغلب نصوص الشرع من الدرجتين أوليين أغلبها مما يفهمه عمة الناس أو يفهمه العلماء والذي يشتبه في الغالب أنه في بعض نصوص الغيب ونصوص العقيد أما يكون هذه القاعدة هي الفارق بين السنة والجماعة فممكن نستعرض هذا بإجاز وبوضوح من خلال أصول الكرم الخوارج حينما توردت إليه نصوص الوعيد نظرا لكلة علمهم اشتبه عليهم الأمر وما ردوا نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد أولا لأنهم مداركهم ضعوا عن ذلك وثانيا لم يرجعوا للعلماء أو رجعوا لكنهم لم يسلموا لأهل العلم من الصحابة ذلك أن الصحابة أن الخوارج كانوا من الفئات التي تستهين بالعلماء لا ترى لأحد من الناس طبع علم لذلك كانوا يلمزون الصحابة ويرون أنهم علماء دنيا وأنهم قعدوا عن الجهاد لآخرة فلما لمزوا الصحابة ولمزوا العلماء تركوهم وجفوهم فلما جفوهم وكلهم الله إلى مداركهم الضعيفة فقالوا على الله بغير علم ولم تتسع مداركهم للجوانبين المصوص فغلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد فصاروا وعيدية يكفرون بالذنب فصار هذا منهج باطل ابتلت به الأمة إلى يوم نهاده ثم نأخذ ثانيا القدرية القدرية حينما جاءت نصوص القدر ولم يفهموها ما ردوها إله العلم استقلوا بأنفسهم ولذلك وصف معبد الجهني وهو أول قدري بأنه إن كان طالب علم إلا أنه وصف بأنه عنده تعجل وتسرع وأنه لم يستوعب العلم من العلماء لم يتلقى عن العلماء فأخذ نصوص القدر برأيه وضعفت مداركه عن الهمع بين نصوص القدر فتوافق رأيه مع رأي بعض فئات من المصارى والصابعة والمجوس ففرح بذلك فظلنا أن هذا مذهبا يحتدأ أو أن هذا مذهب من المذهب التي تحتدأ فأعلن القول بالقدر لأن مداركه حينما لم تستوعب نصوص القدر ولم يعرف قواعد الجامع بين النصوص ولم يرجع إلى العلماء ما سلم لله عز وجل وخاض بالقدر برأيه فصار مذهبه من أخبة مذاهب المسلمين إلى وه وهكذا بقية الفرق عليها القيش أو على ذلك فقيس كلهم على هذا المنهج ومن متأخرهم أهل الكلام الذين خالفوا السلف للصفات أهل الكلام حينما جاءت النصوص الصفات وما استوعبوا منهج السلف في تقريب الصفات عز وجل ما فهموا ولا رجعوا إلى العلم أو ما أدعنوا لأهل العلم بل اتهموا أهل العلم بالحشوية اتهموهم بأنهم عندهم سلامة قلوب سذاجة ونوعا من الغباء والغفلة إلى آخر فلما اتهموا أهل العلم أئمة الدين أئمة الحديث بذلك يستقلوا عنهم وما استوعبت مداركهم الإيمان بالصفات بل اشتبهت عليهم فعدوها من المشتبهات ما لا ست إلى اليوم أن الكلام يعدون يعدون نصوص صفات الله عز وجل من المشتبهة وليتهم حينما اشتبهت عليهم ردوها إلى عالمها هل فعلوا ذلك؟ لو فعلوا لأحسنوا لا لأن هذا منتهى مدارك لكن ما فعلوا فاضوا فتكلموا في صفات الله بغير علم وقالوا مثلا لا يعقل أن يكون الرحمن وعلى عرش استوى لا بد أن يكون معلاها غير ذلك لما قيله لماذا قالوا لأنها اشتبهت لما اشتبهت ما ردوها إلى أدنى لما اشتبهت خابوا فيها وما اتفقوا على رأيهم في هذا الأمر ثم كذلك في مثل الصفات الله عز وجل كاليد والقدم وإلى آخره كلها الصفات الفعلية وصفات الذاتية كلها أولها لما قيله لماذا قالوا لأنها اشتبهت طيب ما تعرفون القاعدة في الاشتباه الذي يشتبه لكم فيها أحد أمرين لما ترجعون للعلماء فإن فهمتم قول العلماء وإلا فالعلم عقولكم فمن هنا رد الأمر إلى عالمهم وقولوا آمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا وعذنا لم يفعلوا ذلك إذن مسألة الخوض في المشتبه هي الفارق بين أهل الأهواء وبين أهل السنة أهل السنة أولا ليس عنده مشتبه لكن إذا اشتبه شيء عليهم شيء على أحدهم قالوا آمنا لما جاء عن الله على مراد الله عز وجل وأهل الأهواء كلهم قاضوا في المشتبه فكانت أصولهم كلها تقوم على هذا العاصر كل أصول أهل الأهواء تقوم على هذا العاصر والله عالم. يقول هل مدفع الكافر دون محبة أي محبته التي فيها تعظيم لعمل قام به؟ في محظور وكذا تسمي باسمه هذا كلام الحقيقي احتاج إلى تفصيل مدح الكافر إذا كان يعني تزكيته في الدين أو تزكية منهجه الكفري أو إذا كان الأمر يشتبه على الناس فلا يجوز مدحه مع الاشتباه وإذا كان المدح مدح بعض أفعال مشاعة بين البشر كونه صادق ويقول الله هذا الرجل صادق وإن كان كافر حرج في ذلك إذا لم يرثبس الأمر ويكون عندنا أناس قد يتأثرون إما من صغر سنة وغيرهم بمعنى أنهم لا يفرقون بين أساليب المجد أما مجرد الاعتراف بخلق حسن عند الكافر فلا حرج فيه إذا أمنت الفتنة هل من يبرد رجال الحسبة بحقنا وبغير حق نقص الإيمان؟ عن رجال الحسبة أولا هم في الغالب أنهم إن شاء الله الصالحين والحزبة لا شك أنها من أعظم الأعمال الجليلة التي يجب أن يثنى على صاحبها ويمدى في حب كله لكن لا يعني بذلك أن كل من اندرج اسمه أو دخل في أهل الحزبة يكون مزكى بالجملة أو بكل حين هذا لا يلزم تبقى الأصول أصول لكن الأفراد يختم عليهم بحسب أحوالهم فقد يحدث من بعض من ينتسبون للحسبة وأن كان هذا قليل وهذا من باب الابتلاء قد يحدث منهم أشياء مما يحدث من البشر من المعاصي أو الآثام أو الظلم أو نحو ذلك فهذا يعامل بحسبه ولا ينسحب الحكم على أهل حسبة يعامل الشخص الذي يخطئ بحسبه ويوقف منه بحسب حاله لكن لا ينسحب الأمر على أهل الحسبة فهل الحسبة فيهم قد يكون فيهم من ينتسب إليهم وهو ليس كذلك أو عنده نفسه كما يكون في أهل الجهاد كما يكون في أهل العلم كما يكون في عامة المسلمين وخاصة فالأمر يعني واضح ولا أن بغي يشتبه يقول هل محبة الله العبادة تفاوت من عبد الله نعم لا شك لا شك أن محبة الله مرتبطة في العمل وكل ما تقرب الإنسان إلى ربه زادت محبة الله له والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك عن بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمدهم وعلى آله وصحبه أجمعين نستعلم بعض الأسئلة يقول ما حكم الرضا بالقدر أو ما حكم الرضا بالقضاء والقدر وهل هناك فرق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر فما حكم الرضا بالقضاء والقدر واجب يجب على عبد أن يرضى بقدر الله عز وجل لأن هذا مقتضى الألوهية والإمام بالربوبية وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكون وأن أعمال الله لا تكون إلا بحكمة وأن ما أصاب العبد لم يكن بيخطئه وما أخطأه لم يكن بإنصيبه فعلى هذا يكون الرضا بالقضاء والقدر من الله عز وجل واجبا على هذا وهناك بعض الفروق بين الرضا بالقضاء والقدر وبن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان هو مجرد تسليم واليقين والتصديق وهو أمر قد لا يتعدى إلى الرضا بمعنى هناك من يؤمن بالقضاء والقدر لكن إذا حصل القدر فيما لا يحمد قد لا يرضى بعض العباد وقد يجزع قد يحزن قد لا يصبر قد يتشك فهذا يعني أمر ينافي الرضا ولا ينافي مجرد التصديق أو مجرد الإيمان إذن فالرضا أمر زائد على الإيمان فالرضا بالقدر أمر زائد على الإيمان بالقدر وكثير من العباد خاصة أهل التقصير وال... قد يسلمون بالقدر ويؤمنون به لكن إذا حصل قد يضعف إيمانهم عن الرضا قد يضعفون عن الرضا قد يحصل شيء من الجزع وعدم التحمل هذا السؤال في موضوعات سبقة وبعضها يعني ورد الكلام فيه تفصيلا لكن في آخر السؤال فقرة قد لا تكون مفصلة في السابق سيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأسماء والأحكام في آخر الطحوية لكن لا إيما نعمل إشارة إلى آخر سؤال وهي هل موالاة أعداء الإسلام تعتبر من الكفر البواح وما معنى الكفر البواح موالاة درجات إذا كانت الموالاة قلبية بمعنى أن المسلم أو من يدعي الإسلام يحب الكفار لكفرهم أو لبعض كفرهم أو يواليهم لما هم عليه من الأمور الشركية أو يحبهم حبا يصل إلى حد الأخلال بالاعتقاد بالعقيدة الإسلامية أو بشيء من وركانها ووصولها فهذا قد يكون كفر وغالب صوره يكون كفر أما إذا كانت المولاة مولاة مادية عامة مولاة ظاهرة فهي معصية وتختلف بحسبها أغلب صور المولاة الظاهرة خاصة في وقت ضع ضعف المسلمين اغلبها تكون من الكبائر أو من الذنوب العظيمة لكن ما لم تكن تصل إلى حد الأخلال بشيء من العقيدة أي بشيء من يعني ما يتعلق بأركان الإيمان أو ما لم تصل إلى حب شيء من دينهم وما هم عليه كفر فإنها تبقى من الأمور التي تتفاوت في تقديرها وهي من الكبار يعني مولاة في الكفار فيما يتعلق بالتعامل الظاهري وما يسمى بالعلاقات سواء كانت علاقة عامة أو فردية فإن أغلب صوره من الأمور العملية لأن لا ننطلع على قلوب العباد والغالب أن أغلب المسلمين الذين عندهم شيء من الولاء الظاهري في التعامل مع الكفار ليس عندهم شيء من يعني النفاق الخالص والله أعلم أو شيء من حب عقائد الكفار وتعلق بها إنما هي قد تكون مصالح ناتجة عن ضعف أو ناتجة عن تأول أو كراه أو يعني عن أمور كثيرة تحدث من الناس بسبب تصيرهم في دين الله عز وجل فهذه أمور لا تصل إلى واغلب الناس يخلط في هذه المسألة خلطا عجيبا ولا يعرف قواعد الشرع ولا منهج السلف لذلك يقول السائل هل الخوارج. تنكر المسح على القفة وتقول لم يرد في القرآن إلا الغسل نعم في فئات من الخوارج طوائف من الخوارج ينكرون المسح لكن هل هو عموم الخوارج ما عندي في هذا علم الظاهر لأنه ليس عموم الخوارج الخوارج أغلبهم يجهلون السنة ويتنكثرون له أو بعض السنة كثير من السنة التي لم يعني لا تقضع لقواعدهم لا يأخذون بها وإن اجمع عليها المسلمون فهنا بعض القوارج فعلا ينكرون المسعى الكفين لكن لا أعرف أنه من أصول أصل من أصول الخوارج كما هو أو أنه أصل من أصول الخوارج كما هو عند الرافرة والله أعلم تحويها أنه أنه أنهينا موضوع المسعى على الكفين ووقفنا على 555 هنا هنا المقطع والحج والجهاد نعم السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد قال الطحاوي رحمه الله تعالى والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم للاقيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما قال الشارح قبل أن نبدأ بالشرح حب نشير إلى وجه الجمع بين الحج والجهاد طبعا الحج من من أركان الإسلام والجهاد أيضا من وصول الدين ونظرا لأن الحج والجهاد من أعمال الجماعية الكبرى والحج أيضا من الأعمال التي تتعلق بعموم المسلمين فإنه لا يتأثى للمسلمين أن يختلفوا فيها لأن اختلافهم يؤثر في أداء الشعائر ولذلك يجب على الناس أن يرتزموا نهجا واحدا في أداء الحج في تقرير وقت الحج على ظهر ما يجتهد فيه المسلمون أو الوالي الذي يتولى الحج في ذلك الوقت وفي أيضا أداء المشاعر في أوقاتها لأن المشاعر مربوطة بوقت بمكان وزم فلا يتأكثى للناس أن يختلفوا فيها وإذا اختلفوا فسد حج بعضهم لابد أن يكون الحج الحج الوقوف في عرفة بيوم معين من وقف قبل هذا اليوم أو بعده لا يسرح حجه ثم يتلو ذلك بقية الشعائر الأخرى التي تؤدى في الحج فلذلك لا بد للمسلمين أن يلتزموا في الحج القرار والامرة التي تتولى الحج سواء كان من يتولى الحج إماما ضرا أو كان إماما فاجرا عاصيا ظالما ومهما كان وهنا أنبه إلى مسألة كثير ما تثور عند بعض الجهلة وهي مسألة توقيث يوم عرفة يدور أحيانا في مجالس الناس عن جهل إن والله تقدير يوم عرفه مبني على كذا وكذا وأنه لم ليس هناك رؤية هذه السنة أو أن مجلس القضاء الأعلى لم يعني يقرر على رؤية إنما هو اجتهاد أشخاص هذا كلام خطير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج يوم يحج الناس وما قال هذا إلا أنه يعلم أن الناس قد تتفاوت أفهامهم ولنعلم أنه في هذه البلاد بحمد الله كل ما يتعلق بالمواقيت, بالمواقيت الشرعية من دخول رمضان وخروجه والأعياد والشهور والحج يسير على أساس شرعي سليم بحمد الله ويعلن من مجلس القبال الأعلى أو من الديوان الملكي بناء على يعني أمور ترجع إلى أهل العلم خاصة فيما يتعلق بهذه الأمور الشرعية الخطيرة فهناك من يتكلم في هذه الأمور بجهل أو بهوى فيبلبل الناس وهذا أنا أراه من أعظم الفتنة ومن أعظم الهوى ومن أعظم البدع التي يجب أن يردع من يقع فيها بعض الناس يتنذر إذا صار مثلا قبل عرفها بيوم ويومين ما رؤي القمر فاجتهدوا طيب إذا اجتهد اجتهادهم شرعي حتى لو ما رؤي لأن الناس إذا يتقصروا مع أن هذا أمر لا نعلمه لكن بعض الناس يفترض يقولون مثلاً لما إذا قصر الناس في إثبات الرؤية أو مرأة أو القمر فالقاعدة الشرعية معروفة يتم الشهر السابق والمشايخ بحمد الله يعملون على هذا ونبهت على هذا لأنه بدأ يفسر عند بعض الجهلة وبعض المتعلمين وبعض أصحاب الغرور والأهواء كثيرا ما يتكلمون بما يشكك الناس في مشاعر دينهم أو في شعائر دينهم وهذا أمر خطيب ويجب على طلاب يعلم أمثالكم أن لا يسمحوا للناس أن يخوضوا في هذه الأمور فإذا أعلن وقت الحج فإعلانه شرعي ملزم ولا داعي لهذه الأمور التي تحدث الوساوس إذن ذلك ربط الحج بإمام المسلمين ربط الحج بولاية الحج بمن يتولى إمرة الحج مهما كان وضعه مهما كان وضعه برا كان أو فاجرا لا بد من الحج معه ولا يكون الحج صحيحا في توقيته من تأخر يوما أو تقدم يوما فحجه غير صحيح لأن الحج يوم يحج الناس نعم يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وينادي مناد من السماء اتبعوه والرافضهم على رأس الفرق التي يعني خالفت المسلمين وتعمل في هذه الأمور بضد ما عليه أهل الحق لكن غير الرافض فيهم شبه منهم كثير من أهل الأهواء بل أكثر أهل من سماتهم المخالفة في هذه الأمور فلا نعرف أن أهل الأهواء والاختراق يجاهدون مع المسلمين أو مع إمثال مسلمين ولا يجاهدون إلا في فتنة يقاتلون في فتنة يسمونها جهات فلو نظرنا إلى المعتزلة الجهمية وقبلهم الخوارج وكثير من الفرق الكبرى هذا منهجهم لا يقاتلون مع المسلمين يقاتلون المسلمين نعم إذا سارت على المسلمين فتنة سارعوا فيها في نجدهم دائما إن قاتلوا ففي الفتن لكن لا تجدهم في الثغور أو في الأربطة أو في جيوش المسلمين لأنهم لا يرون الجهادة معينة المسلمين إذن ليس الله في ضفاقك أهل الأهواء لا, لا يقاتلون إلا في ألوياتهم هم ولا نعرف أن أهل الأهواء ألويتهم ضد الكفار أو لجهاد الكفار بل ألوية أهل الأهواء دائما في نحور المسلم واستعرضوا التاريخ وتجدون من قرأ التاريخ يجب مستاق هذا واضحة جدا خيرة التاريخ الإسلامي إذن هناك فرق بل أكثر الفرق هم كالرافضة لكن قد يكون لهم فلسفة أخرى ونظرة الصينية أخرى غير نظرة الرافض أولئك متى ما جاء الإنسان يثور على أو يقوم على إمة المسلمين شاركوه غير الرافض والما فلا يشاركون إلا تأولا أو من أجل النكاية لا لأنه جهاد ولا يجاهدون إلا مع هذا الموهوم المنتظر الفرافة الذي يسمونه المهدي المنتظر نعم وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل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 قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته وسبق يضع الكلام عليه لكن هنا نفطر مناسبة الحديث عن الحج والجهاد مع أئمة المسلمين بإبرار إن كانوا فجارة وهو أنه سماهم أئمة على الحالين قال خيار أئمتكم ثم قال شيراروا أئمتكم أئمة بمعنى ولاة لأن أطلق الأئمة ينطلق على صلفين الأئمة بمعنى الولاة السلاطين أبرار كانوا فجارة ومعنى آخر وهو الأئمة الأئمة في الدين الأئمة العلم هذه إمامة وهذه إمامة وهذه لا حقها وهذه لا حقها ولا شك أن من ولي أمر المسلمين فهو إمام لهم حتى لو لم يكن على شروط الإمامة كما يظن بعض الناس الذين يرون أنه لا يسمى إمام أو يعتقدون جهلا أنه لا يسمى إمام الذي يتوافر فيه الشروط هذا ليس بصحيح ثم أن الشروط شروط يعني كمالية كمالية لا توجد إلا في الخلافة الراشدة أما ما دونها فإن من تولى أمر المسلمين فهو إمام سواء كان برا أو فاجرا ومسداد بقبالك هذا الحديث وهو صريح سمهم أئمة على الحال الخيار والشراء سمهم أئمة وهذا أمر له اعتباره في القواعد الشرعية ولذلك آخر الحديث بنى الحكم على هذا الاعتبار أفلن ننبذهم يعني الشراء قال لا ما أقام فيكم الصلاة ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى مهمة جدا ألا من ولي عليه ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله يعني يكره ذلك في قلبه يناصف إن استطاع ينكر إن استطاع بالاسلوب المناسب الذي لا يدي إلى فتنة لكن ما ينزع يد من وما أجهل كثير من الناس في هذا الأصل الآن الذين بدأوا يلكون هذه المسائل ويتهمون من يقول الحق ويعتقد وينهج هذا النهج بأمور يعني ليست مما ينبغي يتهم فيه المسلمون أو, أو يتراشق فيه المسلمون أقول كثير من الأهل السنة وأهل الحق الذين بقوا على هذا الأصل يعني يكادون يعني يوصفون أو يعيشون غربة احيانا في بعض بلاد المسلمين بسبب انتكاس مفاهيم المسلمين وعملهم على غير الأصور المسلمون الذين نهجوا مع أولاكهم نهج الخروج والقوة ما, ما, ما أصابوا الحق ما أصابوا الحق لأن هذا ليس هو منهج السلم الذين نزعوا نزعة الشعارات والأحزاب والثورات بالقوة والخروج بالقوة ما, ما أصابوا الحق وأخلفوا نهج السلم ومن أنكر عليه اعتبره هو وهو الذي يخضر الدين وهو الذي لا يعرف شيئا إلى آخره حتى عاش كثير من أهل الرأي الصائب والقول الرشيد والاعتقاد السديد بغربه الآن في كثير من بلاد المسلمين فلابد من تقرير الحق أن كل طلاب العلم أثروا في المسلمين وعلمونهم ولذلك أغلب المصائب التي وقعت على البلاد الإسلامية الآن خاصة ما يحدث من القتل وانتهاك الأعراض وسبك الدماء وما ترونه وتسمعونه من فتن في بعض بلاد يقوم أصلا على مخالفة هذا المنهج هو أن طائفة ممن عندهم حماس للدعوة لله عز وجل وعندهم غيرها على دين الله جاهلوا هذا الأصل فظنوا أن مقتضى الحسبة قتال الحكومة وهذا خطأ خطأ شنيع أولا مخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه مخالفة لنهج الإسلام في الدعوة إلى الله ومخالف لأصول الدعوة والأساليب المشروعة التي شرعها الله عز وجل ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وناصحوا بالتي هي أحسن وعملوا لوجدوا لو خيرا إذا ما وجدوا فالأمر لله من قبل ومن بعد نحن الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الأمر بعد ذلك لله لألا لأ لأ يقول قائل أن الناس أو أن هناك بعض البلاد الإسلامية عملوا بهذه الأساليب ولم تنجح يقول إذن أمره إلى الله ما هو, ما هو لازم تنجح؟ وأنه يعني تروض أو تخالف أصول الإسلام لمجرد أن هذه الأسائل لا تنجح لا لأن هذا ابتلاء من الله عز وجل ثم النجاح ما يقاس بالسنين فيجب على المسلمين أن يعملوا تجاه ولادهم العمل الشرعي يطيعونهم بالمعروف ويناصحون ويعملون ما يستطيعون ويكرهون المنكر ويمكرون ما يستطيعون بالأسريب المناسبة ويلجأون الله عز وجل فيما لا يقدرون عليه بالدعاء والابتهال والاستقامة على دين الله ويدعون الشعوب والمجتمعات إلى الخير والفضيلة يغرسون فيهم التوحيد يغرسون فيهم العلم الشرعي يفقيهون في دين الله يسعون بما يسعهم وما لا يسعهم إلى الله عز وجل لكن أنا متأكد أنهم لو عاملوا بالطرق الشرعية لتعليم الناس دينهم وتفقيهم في دين الله عز وجل وتعليمه التوحيد ومحاربة البداء والتعامل مع الولاة بالأسلوب الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمناصحة والدعاء لهم بأن يهديهم الله عز وجل والصبر على ما يحدث منهم من جر واثرة لو أن المسلمين عملوا بهذه الأصول لا لا شيء لكن ما عاملوا بهذا الأصول ما عاملوا لركب رؤوسهم وقالوا لا أبت وأخذوا بأصول المعتزلة وللخوارج وقالوا هذا هو الحق وركبوا رؤوسهم وكثير منهم لا يزال على هذا المنهج نساء الله السلام نعم وقد تقدم بعض هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمامة يجب أن يكون معصوما والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا قال هو إمام المعدوم لأنهم فرضوا له صفات لا يمكن أن تكون في البشر فهو معدوم فعلا فرضو له صفات لا توجد لا توجد في أحد من خلق الله عز وجل أو من الذين هم يدعون أنهم أئمة معصومة أولا الأئمة المعصومين الذين يدعون ناس من البشر منهم الصالحون ومنهم دون ذلك والصالحين منهم والصالحون منهم ليس عندهم هذه الخصائص التي اتجعتها الرافضة سواء منهم من يعني يعلقون عليه يعني بعض الآمال مثل الماهدي الموهوم أو الأحياء منهم أو الأموات الذين كان لهم وجود علقوا عليهم من الصفات والآمال وافترضوا فيهم من الخصال ما لم يكن يوجد في مخلوق إذن هم توهموا أمور معدومة ليست حقيقية فلذلك بقوا طيلة الدهر انتظرون موهوما حتى جاء الخميني وأظهر لهم فكرة جديدة وفكرة ولاية الفقين الوسيط بين الإمام المزعوم الموهوم وبين الأجيال الحاضرة وقال لابد أن نتولى بعض صلاحيات الإلمام المعصول المنتظر فنفخ فيهم هذه الروح الوهمية أيضا فانتفضوا انتفاضتهم المعلومة الآن لكنهم ما يزلون على أفكارهم الخيالية نعم فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة ستين ومئتين أو قريبا من ذلك بسام الراء وهو وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج يا مولا نخرج يا مولا نخرج ويشفرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء في الهامش رقم ستة المهمش حقيقة يعني كتب بعض الترجمة التي توهم أن هذا الرجل له وجود وأن له ولاده ووفاة لآخر قوله هو المعروف عندهم بالمهدي طبعا فعلا هم يزعمون أنه المهدي لكن كنت تمنى العقال أن يزعمون أنه المهدي وصاحب الزمان ويسمونه المنتظر والحجه صاحب السداد وجسم ويولد بزعمهم جسام الرى وماث ابوه كل هذه حقائق ليست حقائق باجماع المؤرخين لم لا يولد ولد اسمه كذا ولا ولم ما مات ابوه مات وليس له ولد لا بعمر 50 ولا بغيرها وكل ما قالوه بانه له خمس وبلغ التاسعه كل هذه اوهام لا وجود لها تاريخيا أبدا حتى في كتبهم وقرأنا في كتبهم ما يدل على أن هذا وهم وكذب ولا أدري كيف يلغون هذه الروايات التي يعتمدونها عندهم ثم يقولون بهذه الكذوبة يكذبون على أنفسهم أو يكتبون ثم يصدقون أنفسهم أقول حتى في كتبهم المسندة يوجد ما يكذب هذا الأثر أو القول بأنه هناك رجل اسمه كذا وولد وإلى آخر لم يولد وأبوه الذي أو من سموه بأنه أبوه هذا كان عقيما ومات عقيما ليس له ولد ولا ذري وهذا ثابت عند المؤرخين من غير الشيعة والشيعة بعضهم أيضا أو الرافضة بعضهم يثبتها نعم وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم لأن الحج والجهاد فرضان يتألقان بالسفر فلابد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمخرون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وواحد أمامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يحفظونه من أمر الله قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه وروى الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير الرواية بفتح الميم من فأسلم ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه فإن الشيطان لا يكون مؤمنا طبعا هذه يسعلق عليها الشارع تعليق لا باسبه وممكن أن يرجع ليه بإخوان لا دعي النقر أولا فخلاصة الأمر أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون هذا القرين من الجن لأنه ليس من الشياطين بالمعنى أنه من الذين حكم عليهم بالشيطنة على وجه خالص لأن الشيطنة يعني وصف عام وصف خاص الوصف العام هو بمعنى الشر فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين وذرية إبليس فيهم شياطين ووصف خاص وهو الشيطان لهم إبليس وذرية الذين هم من جنسه وفصيله الذين لا اهتدون ولم يكتب الله لهم الهداية هذا جنس آخر ليس هو المقصود في وظاهر هو ظاهر هذا والاختلاف إنما هو ابني على قواعد عقلية وإلا فالناظر إلى النصوص الشرعية وإلى فهم الصحابة وفهم السلف وتفسيرهم للنصوص أن الحديث هنا الذي جاء فيها أن, النبي صلى الله, عليه وسلم أن الله أعانى النبي صلى الله عليه وسلم على قرينه فأسلم أنه قرين من الجن الجن ينهم من, من يسلم ومنهم من يفسد أو أنه قرين مهما كان يعني قدر الله أن يسلم لأن الأمور في الله عز وجل حتى لو قلنا أنهم من يعني من مفهوم الشياطين الذين لا يسلمون كما يقول بعض الشراح فالأمر راجع إلى قدرة الله عز وجل وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي للتحريف وترويض النصوص لقواعد عقلنا فإذا كان أسلم بقدرة الله والله بيده مقاليد السماوات الأرض وبيده قلوب عباده فليس الأمر بغريب والخبر لا بد أن يخذ على حقيقته بأن فرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أسلم بمعنى إنه لم يعود كافره هذا الظاهر الحديث فما بعده تكلف وما شرق إليه وأشر إليه أيضا المهمش هو رئيم جمهور بأنه أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير نعم ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذات عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي خرجاهما في الصحيحين خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم من جرائع من أجري يقول كيف نجمع بين كتابة الملائكة النية أو كذا وبين كون الملائكة لا يعلمون الغيب والنية من الغيب طبعا الغيب درجات فما يتعلق بما عند الإنسان ما يحدث عند الإنسان أمر لا شك أنه أمر يحدث ويطلع الله عليه الملائكة عندما يحدث حتى الخلاطئ والوساوس والهم الأهم بالشيء إذا هم أن يفعل أو أن يترك هذا أمر جعل الله عز وجل عند الملائكة القدرة على معرفته ولا يقدر عليه غيره بمعنى أن البشر لا يعرفون ما في وساوس البشر الآخرين أو في خطراتهم أو في نياتهم وإراداتهم لكن الكرام الفاتحين الله عز وجل أقدرهم على أن يعرفوا ما يختلج في نيات الناس هذا أمر الله عز وجل جعلهم من مقدورهم فلم يعود في حق عندهم غيب لم يعد في حق الملائكة غيب لسيما أنه أمر حدث من الإنسان لكن ما أظن الملك يعلم حتى الكاتب يعلم ماذا الإنسان فاعل غدا أو بعد غد حتى من الخطرات والإرادات والهمم ونحو ذلك فالمهمة مدام الله عز وجل أطلع هذه الطائفة من الملائكة على هذا الشيء الذي هو غيب عننا فهذا راجع إلى قدرة الله ولم يعد غيب بالنسبة له يقول كيف نجمع بين قولنا إن الكفر حلة وبين قول كفر دون كفر أولا لا يظهر أن بينهما تناقض والأمر الثاني ان كل عبارة محموله على المعنى المراد بحسب قواعد الشرع والنصوص وفهم السلف فلا, فلا شك أن الظاهر من كلمة أن الكفر ملة واحدة يعني الكفر المخرج من الملة الكفر المخرج من الملة ملة واحدة لذلك نسمىه ملة وملة الإسلام ليست كفر قال السلف كفر دون كفر يعني الكفر الذي ليس لا يخرج من المله. ولا شك من خلال النصوص أن الكفر منهما يخرج ومنهما لا يخرج وسمى الكفر قد يطلق على المعصي والبدع وقد يطلق على الكفر المخرج هذا ظاهر جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النياحة كفر وسمى الطعن في الأنساب والأحساب كفر وسمى الادعاء لغير الأب كفر وسمى كفر النعمة كفر وسمى جحد حق الزوج من المرأة كفر يعني أشياء كثيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر ليست كفر قاطعة مكتب النصوص الأخرى فهذا هو مفهوم الكفر دون الكفر كل ما, ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال المسلمين كفر مما ليس بشرك ولا ردة فهو كفر معصية كفر بدعة بل إن بعض الأعمال ما دون البدعة يسمى كفر مثل عدم شكر المنعم في بعض النعم التي هنعمل الله بها على عبادة يسأل ما كفر نعم لكنه قد لا يكون كبير هذا وإن كان هذا قليل فالمسألة كما قلت مثل هذه الأمور لابد من استصحاب عموم النصوص وقواعد الشرع ولذلك أجد أنه من الخلل والزلل أن يتعون أول مثل هذه الأمور ما اللعلم عنده ولا فكر أو يقل فقه في الدين فربما يكون مثقف متحذلك أو طويل بعلم مبتدي ثم يبدأ في هذه الأمور ويصنف المسلمين ويحول ذمامهم إلى الكفر وغير بمجرد أن يقرأ هذه النصوص ويسمع بها وهذا خطر إنسان الذي لا أعرف موارد الشرع وقواعد الدين ومناهج السلف وألفاظ الشرع ومعانيها ودلالاتها ولا يعرف كيف يرجع الألفاظ والمصطلحات إلى أصولها بحسب سياقها هذا لا يصبح أن يتكلم في هذه الأمور وأنا ما قلت هذا يعني عثم على السائل السائل الحقيقة احسن وسؤاله ينم عن اهتمام جيد ومشكور لكن انا قلت هذا بمناسبة كثرة الناس عموما في هذه الأمور وعدم تفريقهم بين الصالح وغير الصالح وبين يعني ما له أصل وما ليس له أصل الله أعلم قوله ونؤمن بملك الموت نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقوله تعالى الله يتوفل أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعد كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد وهل هي الروح أو غيرها وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحدة وهذه المسألة تحتمل مجلدا ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أننا وعن كلمة قديمة يعنون بها أنها أزلية وأنها ليست مخلوقة يعني القدم هنا يعبر عنه الفلاسفة وأفراخ الفلاسفة بمعنى أن الروح لا بداية لها وعلى هذا فهنها عندهم تعني أنها, شيء من أنها تشبه الخالق عز وجل أو أنها تأخذ صفات الخالق عز وجل من حيث أنه الأول الذي ليس قبله شيء طبعا الذين يقولون بهذا القول إيمانهم بالله عز وجل مضطر قد يعبرون عن الروح بأنها صفة من صفات الله عز وجل فهي على هذا عندهم قديمة أي أزلية أو يعبرون عن الروح على أنها قوة هي نوع من الآلهة عندهم والآلهة عندهم على حد سواء كلها أزلية أو غير ذلك من التعبيرات فالمهم أن هؤلاء ليسوا يعني في قولهم على شيء في أمر مريج أي الذي يقولون بيكذا مرور ويناقضون أنفسهم إلا يلتزمون يلزمون أحيانا ويلزمون في كثير من الأحيان بأن أسرارهم على, أن على القول بأن الروح قديمة بأنهم أعطوها خصائص الإلهية خصائص الربوبية التي لا تجوز إلا لله عز وجل لأنه ليس هناك شيء قديم بمعنى أزالي ليس قبله شيء إلا الله عز وجل نعم وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوف وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي وبقوله ونفخت فيه من روحي كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده ربعا الذين قالوا هذا قول الأخير الذين قالوا بأن الروح قديمة بمعنى أنها من صفات الله عز وجل منطائفة من الفلاسفة الإسلاميين وكثير من الفلاسفة الإسلاميين يقولون لهذا القول يعني الإسلاميين الذين يدعون الإسلام الذين يدعون الإسلام ويسمون بأسماء إسلامية وعاشوا بين المسلمين وأغلمهم من البطنية كالفارابي وإن سينة وابن السبعين السهروردي وابن الفارض أكثرهم يقول بقدم الروح ويلحقونها في صفات الله وهذا خطأ كما هو معروف فالروح خلق من خلق الله عز وجل وآهوه أمر من أمره بمعنى أنها من شأنه سبحانه هو يقدرها ويخلقها هذا معنى كونها من أمر الله قولوا الروح من أمر ربي يعني لا يعني من أمره الشرع الذي هو الطلب إنما من أمره يعني من شأنه سبحانه من تقديره وخلقه من تقديره وخلقه نعم وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوكة وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما ومن الأدلة على أن الروح مخلوكة قوله تعالى الله خالق كل شيء فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمسمه فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمسمه هو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من مصنوعاته ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا والإنسان اسم لروحه وجسده والخطاب لزكريا لروحه وبدنه والروح توصف بالوفاة والقبل والإنساك والإرسال وهذا شأن المخلوق المحدث وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل المراد به المأمور والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه ويده سبحانه يعني لا تقوم صفات لا تقوم بأنفسها يعني بذلك أن هذه الصفات وأمثالها لا يمكن أن تطلق إلا على موصوف لا يمكن تطلق إلا على موصوف وإذا أطلقت أو إذا وردت في ألفاظ اللغة بإطلاق بدون تقييد أو بدون موصوف فإنها ليس لها وجود إلا في الأدهان مجرد تصور فالصفات التي لا تقوم بنفسها هي التي لا بد إذا أطلقت أن تقيد بالموصوف أن تطلق على الموصوف والصفات التي تقوم بنفسها هي الصفات التي تكون إذا أطلقت مستقلة إذا أضيفت إلى غيرها ممكن أن تطلق أو ممكن أن يعبر عنها مستقلة وممكن أن يعبر عنها مضافة إلى غيرها ومع ذلك في الحالين تبقى أعيان مستقلة تقوم بنفسها فالعلم إذا قلنا العلم مطلقا يبقى مجرد إطلاق ذهني مجرد إطلاق في الذهن فإذا قلنا علم الله صار صفة من صفات الله وجل وهو العلم الكامل وإذا قلنا علم المخلوق صار صفة من صفات المخلوق المحدود أما الأسماء الأخرى التي تقوم بنفسها وهي العيان المنفصلة أو إضافات الأخرى التي العيان المنفصلة فهي التي تتعلق بالمخلوقات مثل البيت يجوز أن تقول البيت ونعرف او هذا بيت أو هذا البيت ونعرف أنه يطلق على شيء مخلوق ندركه فإذا قلت هذا بيت خلان أضفته إلى خلان لكن حتى لا لم تضيفه عرفنا أن البيت صفة قائمة بنفسه وإذا أضيف إلى الله عز وجل مثل بيت الله الحرام فإنه تكون اضافته إضافة تشريف لأنه مخلوق لا يمكن أن يكون من صفات الله عز وجل وهذا يعرف بالوقائع بالمدركات لذلك الإضافة إلى الله عز وجل إن كانت إضافة مخلوق مما يعلم بالمدركات فلا تكون صفة لله عز وجل لأنه لا يعقل ذلك وإذا كانت الإضافة في أمر غيبي فإنه لا بد أن تكون إضافة ملحقة بالله عز وجل إما أن تكون اسم لله أو صفة أو فعل أما في إضافة المخلوقات إلى الله عز وجل فإنها إضافة تشريف فقال الله ناقة الله عبد الله رصول الله وكذلك الروح حينما نسبة الله عز وجل فإنما تعني نسبة التشريف وإلا فهي عين مستقلة قائمة لذاتها والثاني إضافة أعيان منفصلة, أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره أحسنت ننكف عند هذا المقطع لأن موضوع الروح سيطول هذا السؤال افتحه صاحبه بمصية طيبة ثمينة جزيلا الله خير ثم عرض مجموعة من الاسلة يقول نحن نؤمن بملك الموت وأنه المكلف بقض الأرواح وهل ملك الموت ملائكة وهل وهل وهل ومع ملك الموت ملائكة أخرين